قائد يعاني حين يعاني شعبه كانت الشمس تدنو من منتصف السماء حين أقبلت مجموعة من المسافرين نحو مجلس القائد وصحابته اقتربوا فاقترب الحزن هيئتهم تسافر كالخناجر في القلوب لا مراكب ولا أحذية مئات الأميال شققت تلك الأقدام الحافية لا عمائم على الرؤوس ولا أردية على الأكتاف عرات الظهور والبطون يلفون على خصورهم النحيلة قطع قماش بالية أوجعته صلى الله عليه وسلم حالتهم فتغير وجهه ولم يستطع البقاء نهض إلى بيته وبعد قليل خرج فأمر وزير ماليته بلالا فأقام الصلاة فصلى بهم الظهر ثم قام على منبره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 إن الله كان عليكم رقيبا ثم أغرى كرمهم بهؤلاء المساكين فقال تصدق رجل من ديناره من درهمه من ثوبه من صاع بره من صاع تمره حثهم على الصدقة ولو بنصف تمره انطلق الرجال والنساء نحو بيوتهم وبساتينهم ثم عادوا ليحولوا ساحة المسجد إلى كثير طعام وكوم ثياب تفرقت سحب الحزن عن وجهه صلى الله عليه وسلم فأشرق كأنه مذهبه. فقال مبتهجا بتلاميذه وتلميذاته من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها من غير أن ينقص من أجورهم شيء تم توزيع الطعام واللباس في مشهد للإخاء لا تمل عاصمة الإسلام من تكراره وكأن طيبة بنيت من الكرم كرم أغرى مجموعة من اللئام فدبوا كالعقارب نحو المدينة ولما وصلوا أعلنوا إسلامهم فاحتفى بهم نبي الأمة وقائد الدولة وأكرمهم لكن الحمى أصابتهم فرق صلى الله عليه وسلم لحالهم وأمرهم بالتوجه إلى مرعائب للصدقة ليشربوا من البانها وأبوالها وأمر لهم برجل يقوم بتمريضهم وتغذيتهم والعناية بهم حتى شفوا وعاد لهم نشاطهم وفي إحدى الليالي وقبيل الفجر شعر الرجل بحركة مخيفة في الظلام فتح عينيه فإذا الضيوف يحيطون به وعيونهم تحدق تتطاير شر ثم هجموا عليه وكتفوه ومد أحدهم يده بشيء حاد ففقأ عينيه وأخرج أحدهم سلاحا فنحره ثم تركوه يتلوى بدمه، ثم انطلق الخونة إلى إبل الدولة، فحلوا عقلها وحبالها وساقوها، وهربوا بها قبل طلوع الشمس،